أحسن الله عليكم وبارك فيكم ونفعنا الله بما قلتم وغفر الله لكم ورفع قدركم في عليين هذا سال يقول ما حكم من يقول, ما حكم من يقول ويدعو ويدعي بأن الله عز وجل في كل مكان هذه دعوة باطنه مصادمة للقران ومصادمة للسنة ومصادمة للفطرة ومصادمة للعقل دعوة باطله وقد ابتلي بها بعض الناس بسبب علوم فاسده شغلوا بها عن كتاب الله وسنة نبيه صلوات الله والسلام عليه وإلا الأدلة في القرآن على علو الله ومباينته لخلقه وأنه مستوى على عرشه علي على خلقه ليست بالعشرات ولا بالمئات في القرآن فقط حتى قال أحد العلماء والله يا قومنا والله إن لقولنا ألفا تدل عليه بل ألفاني يعني من أدلة على علو الله عز وجل فأدلة العلو في القرآن لا حد لها يا أخوانا الذي يقرأ قول الله سبحانه وتعالى الرحمن على العرش استوى وقول ثم استوى على العرش وقول أأمنتم من في السماء وقول إليه يصعد الكلم الطيب وقول تعرج الملائكة والروح إليه وقول تبارك وتعالى وهو العلي العظيم وقول سبح اسم ربك الأعلى وقولها وهو الكبير المتعال و و ونحو هذه الأدلة كثيرة في القرآن ومن يقرأ في السنة قول النبي عليه الصلاة والسلام ارحم من في الأرض يرحمكم من في السماء وقوله عليه الصلاة والسلام للجارية أين الله قالت في السماء قال اعتقها فإنها مؤمنة لما أقرد بأن الله تبارك وتعالى في السماء وقال عليه الصلاة والسلام ألا تأمنونني وأنا أمين من في السماء عروج النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث إلى السماء السابعة وكلامه مع الله فرض الصلاة عليه هذه كلها أدلة بالعشرات وبالمئات في كتاب الله والسنة نبيه عليه الصلاة والسلام ناطقة وشاهده بعلو الله تبارك وتعالى على خلقه يقول عليه الصلاة والسلام من الله حي كريم يستحي من عبده إذا رفع يديه إليه يعني إذا رفع يديه الله إذا رفع إليه يدين يردهما صفرا الذي يقول إن الله في كل مكان ما معنى مد اليدين عنده الذي يقول إن الله في كل مكان ما معنى يمد اليدين عنده إلى من يرفع يديه؟ إذا كان يقول الله في كل مكان يكفي هذا فقط في بيان مصادمة هذه العقيدة للفطرة أنت الآن عندما تعرض لك حاجة ملحة تفزع فيها إلى الله قلبك إلى أين يتجه قلبك إلى أين يتجه؟ دعك من كل أمر وانظر إلى هذا الذي ركزه الله في قلبك عندما تعرض لك حاجة قلبك إلى أين يتجه؟ أحد, أحد طلاب العلم أو جاء إلى مجلس في أحد المتكلمين وكان يذكر أشياء من علم الكلام يقرر لهم بها أن الله في كل مكان فقال له هذا الذي حضر مجلسه قال دعنا من هذا كله دعنا من هذا كله اتركنا من هذه التفاصيل التي قلتها كلها واخبرني عن شيء واحد وهو الضروره التي يجدها كل واحد منا في قلبه إذا قال الله أو سأل الله اتجه قلبه إلى العلو اخبرني عن هذه فقط اتركنا من الذي قلته كله واخبرنا عن هذه الضرورة التي يجدها كل واحد منا في قلبه انه اذا دعا او سال يتجه قلبه الى العلو فقال ذاك المتكلم حيرني الهمداني حيرني الهمداني حيره بماذا بأن نبه على الفطرة التي ركزت في قلوب الناس ولهذا هذه العقيدة تصادم الفطرة وتصادم العقل وتصادم النقل كتاب الله وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام فالقول بأن الله في كل مكان هذا قول باطل والواجب على كل مسلم أن يعرف عظمة الله وأن يعرف علوه جل وعلا وأن يؤمن بعلوه وإذا سئل أحدنا أين الله عليه أن يكتفي بقراءة القرآن يقول الرحمن عرش استوى ويكتفي بهذا الرحمن عرش استوى هذا أفضل جواب إذا قيل له أين الله يقول الرحمن عرش استوى أو يقول في السماء كما قال تعالى في أأمنتم من في السماء جاء في حديث ثابت أن النبي عليه الصلاة والسلام لقي أحد المشركين وقال له كم إلها تعبد لقي أحد المشركين وقال له كم إلها تعبد قال سبعة ستة في الأرض وواحد في السماء قال نعبد سبعة آلهة ستة في الأرض وواحد في السماء قال أيهم الذي تجعل لرغبك ورهبك عندما يكون عندك رغبة شديدة أو رهبة شديدة إلى أي من هؤلاء تفزع قال إلى الذي في السماء فقط قال إذن دعي الذي في الأرض وعبد الذي في السماء وهذا يبين لنا أن المشركين الذين بعث فيهم النبي عليه الصلاة والسلام كانوا أيضا يعرفون أن الله في السماء ولهذا قال لهم الله عز وجل مقرعا لهم في أمر يعرفون قال لهم أأمنتم من في السماء يعني أأمنتم من تعلمون أنه في السماء يخسف بكم الارض فاذا هي تمور ام امنتم من في السماء يرسل عليكم حاصبه فقرعهم في شيء يعرفونه ولهذا ياتي في اشعارهم اقرارهم بذلك يقول احدهم ومن من اهل الجاهليه يقول لزوجته يا عبل اين من المنيه مهرب ان كان ربي في السماء قضاها وهو شاعر جاهلي تجد في الجاهليه من يعرف ان الله في السماء وتجد في بعض المسلمين المنتسبين للإسلام من يجهل هذا وإذا سئل قال الله في كل مكان يا سبحان الله وإذا قيل لو من أين جاءتك هذه العقيدة لا تجدها في القرآن ولا تجدها في السنة ولا تجدها في العقل ولا تجدها في الفطرة من أين جاءت وهي ليست في كتاب الله ولا في سنة نبي عليه الصلاة والسلام ولا في ولا يدل عليها العقل السليم ولا تدل عليها الفطرة المستقيمة من أين جاءت؟ الجواب أنها جاءت من الكلام الباطل وعلم الكلام الباطل وأذكر مرة ولا أنسى هذه القصه أن أحد صار ممن أسلم جاء إلى المدينة والتقيت به وجلست معه متحدثا فتباحثنا بعض الأمور فجاء ذكر هذه المسألة فقال الله في كل مكان قلت له من أين أخذت هذه العقيدة الله في كل مكان قال انا بعد أن أسلمت قررت أن أذهب إلى معقل من معاقل العلم في تعليم الإسلام فاخترت جامعة كذا سمى لي جامعة في بلد ما يقول ودرست فيها قال وفي مادة العقيدة ويسمونها مادة علم الكلام قال في مادة العقيدة لقننا الأستاذ أن الله في كل مكان لقننا الأستاذ أن الله في كل مكان قلت وما الأدلة التي أعطاكم إياها قال والله أعطانا هكذا قال لي قال أعطانا أدلة مقنعه قوية هكذا يقول أدلة مقنعه قوية أنا ما أتذكرها الآن يعني يقصد بالأدلة فلسفه ومنطق وعلم كلام وأشياء مقعرة وكلمات غامضة فيقول أعطانا دلة قويه أنا ما, ما تذكرها الآن فأخذت أتلو عليه آيات كثيرة من القرآن وحديث عن الرسول عليه الصلاة والسلام أسمعتكم بعضها قلت هذا القرآن وهذه السنة ما العقيده التي تستفيدها من القرآن قال أن الله في كل أن الله عز وجل في السماء مستوى على عرشه قال هذه العقيدة قلت له إذن ما رأيك في هذه العقيدة التي أنت عليها قال لي كلمة يعني قوية جدا وقال وهو متألم قال لماذا هؤلاء قال كلمة قاسية لا أحب أن أقولها قال لماذا هؤلاء حجبوا عنا القرآن والسنة لماذا حجبوا لماذا لم يقرأوا عليهم القرآن أنا يقول أنا تركت النصطينية وريد القرآن والسنة وريد الإسلام فلماذا حجبوا عني القرآن والسنة لماذا لم يقرأوا علي هذه الآيات وهذه الأحاديث أليست فيها العقيدة الصافية النقيه؟ لماذا حجبوها عني يقول كان يدرسنا العقيدة و... يقول لهم متألم كان يدرسنا العقيدة ولم يقرأ علينا آية من القرآن يدرسنا عقيده ولا يقرأ علينا حديث عن الرسول عليه الصلاة والسلام فكيف يعني يعطوننا عقيدة القرآن ما في عقيدة يقول والقرآن ما والسنة ما فيها عقيدة يدرسون عقيده كاملة بدون القرآن وبدون السنة فكان يقول ذلك هو متألم سألته سؤالا أخيرا قلت له أنت قبل أن تدرس عند هؤلاء ماذا كنت تعتقد في هذه المسألة لما كان عن نصراني قال والله كنت أعتقد أن الله في السماء قال أنا كنت أعتقد أن الله في السماء هذه عقيدتي ولكنني دخلت واعطوني هذه الأشياء وظننت أن هذا هو الإسلام وهذا هو الدين وإلا لو ترك الإنسان وفطرته لو ترك الإنسان وفطرته فطرته وحدها تبين له حلو الله سبحانه وتعالى والقرآن مليء بالشواهد والسنة مليئة بالشواهد ولهذا أنكر أهل العلم ومنهم أبو الحسن الأشعري وغيره انكروا على من يقول ذلك حتى إن أبو الحسن الأشعري رحمه الله في كتابه الإبانة تكلم بكلام شديد جدا في حق من يقول إن الله في كل مكان قال ما تتقون الله ما تنزهون الله الله في, في, في كل مكان في الأماكن القدرة في النجاسات في الحسوس في الأخلية ما تتقون الله بنحو هذه العبارات قرر أبو الحسن أبو الأشعري رحمه الله في كتابه وكذلك غيره من اهل العلم فالدلائل والبراهين على علو الله تبارك وتعالى واضحة مثل وضوح الشمس في القرآن وفي السنة وفي الفطرة وفي العقل فالله عز وجل سبحانه وتعالى علي على خلقه وإذا كان الإنسان يقصد بكل مكان أي بعلمه أي أن الله عز وجل عالم مستوى على عرشه وهو في, في كل مكان بعلمه فالمعنى صحيح لكن لا بد أن يقيد مثل ما قال الإمام مالك رحمه الله وهذا ثابت عن بالأسانيد الصحيحة قال رحمه الله الله على عرشه وهو في كل مكان بعلمه الله على عرشه وهو في كل مكان بعلمه وهذان المعنيان على عرشه وهو في كل مكان بعلمه جمع بينهما في قوله تبارك وتعالى في سورة الحديد هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما جف الارض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يرجو فيها وهو معكم أينما كنتم وهو معكم أينما كنتم السياق في ماذا في العلم وهو معكم أينما كنتم والله ما تعملون بصير وايضا مثلها الآية التي في في سورة المجادلة ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا إن الله بكل شيء عليم السياق كله في العلم فهو مع, مع, مع العباد بعلمه واطلاعه سبحانه وتعالى أما هو سبحانه وتعالى فهو مستوى على عرشه بائن من خلقه كما أخبر هو سبحانه وتعالى عن نفسه بذلك في القرآن وكما أخبر عنه بذلك رسوله عليه الصلاة والسلام واستوى معناها في لغة العرب الذي لا معنى لها غيره أي علا وارتفع استوى على العرش أي علا وارتفع على العرش وبعضهم لما أخذوا يقررون أن الله في كل مكان حرفوا الآية وقالوا استوى على العرش أي استولى عليه وقال لهم العلماء لا يكون أحد مستوليا على شيء إلا عن مغالبه فمن الذي يغالب الله ثم استولى الله على العرش منه تعالى الله عما يقولون فارادوا أن يفروا من شيء ووقعوا في شيء أيضا وقيل لهم الدليل على أن استوى معناها استولى أعطونا من لغة العرب دليلا فنقبوا وفتشوا وبحثوا في دواوين العرب وفي كلامهم وفي أشعارهم ولم يجدوا إلا بيتا يتيما لشاعر وجد في زمن بني أمية ليس أيضا من الشعراء المتقدمين وإنما في بني أمية قال قد استوى بشر على العراقي من غير سيف ولا دم مهراقي هذا هو الدليل ولهذا تجد في عامة كتبهم يوردونه حجة ويقال لهؤلاء الناس الذين كانوا قبل هذا الشاعر من أهل الإسلام ما هو الدليل لهم على أن السواء استولى الذين جاءوا بعد هذا الشاعر هذا دليلهم والذين قبله فيا سبحان الله ثم من العلماء من قال أن البيت دخله تحريف دخله تحريث و... و... و... وبدل في لفظ وأجابوا بأجوبة معروفة عند أهل العلم فكيف يترك القرآن وتترك السنة وتترك الدلائل الواضحة البينة وتترك الفطرة السليمة ويترك العقل السليم ثم يتمسك بامور واهية وأمور ضعيفة تحرف بالإنسان في عقيدته إلى جانب بعيد نعم حسن الله عليكم هذا السائل يقول رجل قصد الحج ومعه ابن الرضيع وأراد أن يحج عنه فما العمل وكيف يقوم بهذا من ناحية لبس الاحرام والطواف والسعي والحلق يثاب على ذلك وله أجر وحج الصغير والده ينوي عنه والده ده كان غير مميز فينوي عنه وإذا كان ذكر يلبسه لباس الاحرام ويطوف به ويسعى به وينقله معه إلى المشاعر ويرمي عنه الجمرة ينوب عنه في ذلك ويقوم بأعمال الحج مع والدي مصحوبا لوالده ولوالده في ذلك أجر نعم ولكنها لا تجزئ هذا الصغير عن حجة الإسلام لا تجزه عن حجة الإسلام لا. هذا يسأل عن حلقة النحاسية التي يلبسها البعض من أجل ألم الظهر ونحو ذلك النبي عليه الصلاة والسلام جاء عنه أنه رأى في يد رجل حلقة من صفر أي من نحاس فقال ما هذه قال من الواهنة أي البسها في عضدي من ألم الواهنة وهو ألم يصيب العضد فكانوا في الجاهلية يلبسون حلقة على العضد من أجل تخفيف هذا الألم فقال عليه الصلاة والسلام انزعها وفي رواية انبذها فإنها لا تزيدك إلا وهنا وإنك لو مت وهي عليك ما فلحت أبدا وإنك مت عليك ما فلحت أبدا فهذه الحلقة لا يجوز لبسها وهي من جنس ما لها النبي عنه عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث وأيضا في قوله من تعلق تميمة فلا أتم الله له ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له ونحوها من الأحاديث نعم أحسن الله إليكم هذا الساد يقول ما حكم من غطى رأسه وهو محرم في حالة النوم لمن عنده حساسية, حساسية من البرودة لا لا يجوز للمحرم أن يغطي رأسه لا في حال النوم ولا في حال اليقظة ولكن لو أنه تغطى رأسه وهو نائم دون أن يشعر بذلك وقام وراسه مغطى فلا, فلا, فلا اشكال عليه أو لا حرج عليه في ذلك لأن النائم مرفوع عنه القلم أما أن يتعمد بتغطية رأسه فليس له ذلك وإذا كان يشكو من مرض ويخشى من برد أو من مرض بسبب شده البرودة واضطر الى تغطيه راسه فيجوز له ذلك للضروره ولكن عليه ان يفدي عن تغطيه الراس بفديه ادا وهو مخير بين امور ثلاثه جاء الاشاره اليها في قوله تعالى ففديه من صيام او صدقه او نصف اما ان يطعم سته مساكين او يذبح شاة لفقراء الحرم او يصوم ثلاثه ايام وهو مخير بين هذه الأمور الثلاثة ومثل من احتاج إلى لبس المخيط لمرض أو لبرد أو نحو ذلك ف أو احتاج لحلق رأسه لسبب القمل أو, أو مرض أو نحو ذلك من المحذورات إذا اضطر للوقوع في شيء منها لضرورة فإنه يفعل ذلك ويفدي فدية الأذى جاءت عن هل هناك علاج للعقم نبوي العقم هو عدم الإنجاب علاجه اللجوء إلى الله سبحانه وتعالى اللجوء إلى الملك لله ملك السماوات والأرض يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما فالأمر لله عز وجل من قبل ومن بعد فمن الناس من لا يرزق إلا ذكور ومنهم من لا يرزق إلا إناث ومنهم من زوج له بين الذكور والإناث فمن الله عليه بالذكور ومن الله عليه بالإناث ومنهم من هو عقيم لم ينجب وأنبياء الله عز وجل حصل لهم مثل ذلك لوط عليه السلام لم يرزق إلا بالبنات لم يرزق إلا بالبنات ويعقوب رزق ذكور ونبينا عليه الصلاة والسلام رزق البنات والذكور وعيسى لم ينجب ولم يكن له نسل والأمر لله سبحانه وتعالى الملك لله ملك السماوات الوهاب فالذي يريد يسأل الوهاب ويلجأ إليه سبحانه وتعالى ويفزع إليه ويتداوى إذا كان في مرض معين فيتداوى ويعالج نفسه ويعالج نفسه وأيضا أذكر لكم هنا قصة مفيدة فيها فائدة ويأن رجلا من أهل المدينة يذكر قصته أنه تزوج ومكث ما يزيد عن العشر سنوات لم ينجب وتداوى وعالج في بعض الأماكن ولم ينجب يقول صليت مرة في هذا المسجد وكان إلى جنبي الشيخ عمر محمد فلاته رحمه الله وكان هو الذي عقد لي على زوجتي يقول فلما صلينا العشاء التفت إليه قال لي كم عندك ما شاء الله من الأولاد؟ وهو الذي عقد له قبل أكثر من عشر سنوات قال كم عندك من قلت له. يقول قلت له لما انجب إلى الآن يقول فقال لي أينك من زمزم والدعاء قال لي أينك من زمزم والدعاء فقلت في نفسي زمزم شربته ودعوت لكنني مشيت منه إلى بيتي وأنا يتكرر في نفسي أينك من زمزم والدعاء يقول فذهبت إلى البيت وبقيت على الفراش وانا اقول أينك من زمزم والدعاء فلما انتصف الليل قلت لزوجتي أعطيني الاحرام انا ساذهب إلى مكة وأخذ إحرامه وذهب إلى مكة معتمرا وجلس يقول في مكة اسبوعا يقول ما خرجت من المسجد النبوي أخرج فقط لشيء واحد وهو قضاء الحاجة ها؟ يقول أخرج لقضاء الحاجة يقول فقط أشرب مما زمزم وأدعو الله سبحانه وتعالى اسبوعا كاملا وأنا جالس في المسجد الحرام أشرب مما زمزم وأصلي وأدعو الله يقول حتى انني في, الأسبوع في نهاية الأسبوع اشتد يعني اقبالي والطرار والتجائي والحاحي على الله سبحانه وتعالى وقلت في دعائي كلاما طريفا يقول قلت في دعائي والله يا رب ما خارج من بيتك إلا تعطيني ولد يا رب أعطيني ولد والله ما طالع لين تعطيني ولد يقولوا قمت أبكي وألح عليه يقولوا نمت نمت فرأيت في المنام أن رجلا أتاني ومعه طفل في المهد وقال هذا ولدك أنس يقول كنت من نوم ورجعت للمدينة وأنا ضمنت الولد يقول أبدا حملت الزوجة وتسعه شهور أنجبت وجاء رزف بولد يقول فالأهل فريحوا وكل يقترح علي اسم كل واحد يقترح علي اسم قلت لهم لا هذا اسمه جاء معه هذا اسم أنس جاء اسمه معه في الرؤية التي رأى الشاهد أن الالحاح على الله والصدق معه في الدعاء والاضطرار إليه ومناجاته وحسن الاقبال عليه يقول العلماء رحمهم الله الدعاء مفتاح كل خير يقول أحد أهل العلم تفكرت في الخير فإذا هو كثير وإذا كله بيد الله فعرفت أن الدعاء مفتاح كل خير الدعاء مفتاح كل خير فالدعاء وصدق الإلحاح على الله وحسن الالتجاء إليه تبارك وتعالى هذا سبب كل خير في الدنيا والآخرة هل ورد الشيخ الاستغفار استغفار, استغفار, استغفار ربكم إنه كان من من من الامور في هذا الباب ملازمه الاستغفار كما دل عليه قول الله تبارك وتعالى فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم انهارا نعم هذا السائل يقول بارك الله فيكم ونفع بعلمكم ثمن الهدي أربعمائة وخمسة ريال وثمن الأضحية مئتين وخمسين ريال هل إذا لم يمكن أو لم أتمكن من مبلغ الهدي ومعي ثمن الأضحية أضحية العيد هل هذا يحل محل الهدي لأني متمتع الأضحية لا تغني عن الهدي الهدي هي ذبيحه يا تذبح في في مكه في المشعر الحرام يتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى شكرا له على منته على عبده بالجمع بين نسكين في سفرة واحدة الحج والعمره فمن تمتع بالعمره إلى الحج فمستيسر من الهدي ففضحيه لا تغني عن عن الهدي نعم عشان شيخ عليه الصيام إذا اذا كان لا يجد مالا من لم يكن يجد المال لذبح الهدي يصوم عشرة أيام ثلاثة في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله صلى الله عليه وسلم. هذا سهل يقول هل الاطباع في الطواف يكون في السبعة الأشواط أو يكون في الثلاثة الأولى فقط الاطباع سنة ثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام وهو في الأشواط السبعة كلها وتنبهوا أيها الإخوة الاطباع لا يشرع إلا وقت الطواف في الأشواط السبعة ومن حين تصل من حين تلبس الإحرام في الميقات إلى نهاية الحج ليس لك أن تطبع إلا وقت الطواف في الأشواط السبعة الأولى في طواف القدوم أو طواف العمره في طواف القدوم بالنسبة للقارن والمفرد أو طواف العمره بالنسبة للمتمتع وإذا انتهيت من الطواف تغطي كتفيك ويخطئ كثير من الحجاج يطبع تجده يكشف كتفه الأيمن من الميقات ويستمر كاشفا كتفه الأيمن طوال الحج وهذا خلاف السنة هذه الصفة وين الاطباع انما تشرع وتسن وقت الطواف فقط وإذا انتهيت من الطواف قبل أن تصلي ركعتين تغطي الكتفين وهذا أمر يخطئ في كثير من الناس فتراه يكشف كتفه الأيمن من الميقات إلى نهاية الحج وهذا فيه مخالفه للسنة السنة النبي عليه الصلاة والسلام في لبس الالحام فهو لم يطبع إلا في الأشواط السبعة وفي أيضا مخالفة أخرى لقوله عليه الصلاة والسلام لا يصلين حدكم وليس على عاتقه من ردائه شيء فيصلون صلوات كثيرة والكتف مكشوف وأيضا يعرضون الكتف للبرد والشمس وأمور كثيرة بفعل أمر لم يشرع لهم فعله حسن الله إليكم هذا سائل الرجل رجل أحدث في الطواف في الشوط السابع هل يلزمه إعادة الشوط السابع أم من كلها هذه مسألة فيها خلاف بين أهل العلم منهم من يرى أن الذي يلزمه إعادة الطواف من أوله ويقولون الطواف مثل الصلاة إذا حصل الحدث في أي موضع منها يعاد الطواف من أوله ومنهم من قال أنه يبني على ما سبق ويكمل من حيث انتهى والله تعالى أعلم هذا يسأل عن كتاب جامع للعقائد كتب التي ألفها العلماء في العقيدة كتب كثيرة ولمؤلف هذا الكتاب كتاب الكلم الطيب له كتاب في العقيدة مختصر بعنوان العقيدة الواسطيه وله شروحات. وايضا من الكتب الجامعة كتاب في مجلدين استوعب أكثر مسائل العقيدة وبسط أدلتها من كتاب والسنة هو كتاب معارج القبول للشيخ حافظ حكمي رحمه الله ونسأل الله عز وجل للجميع التوفيق والسداد والإعانة على كل خير وصلى الله وسلم على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين